اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبوديه كل معبود يا من يحمد كل محمود يا من يطلب عنده كل مفقود يا من يمزع إليه كل مجهود يا من سائله غير مرجود يا من بابه عن سؤاله غير مسجود يا من هو غير موصوف ولا محدود يا من عطاؤه غير ممنوع ولا مفتود يا من ولمن دعاه ليس ببعيد وهو نعم المقصود يا من رجاء عبادي بحبله مشدود يا من ليس بوالد ولا شبهه ومثله غير موجود يا من كرمه وفضله ليس بمحدود يا من حوض بره للأنام مورود يا من لا يوصف بقيام ولا قعود يا من لا تجري عليه حركة ولا جمود يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا حمى الشيخ الكبير يا عقوب يا غافرة يا من لا يخلف الواقع يحفو عن الموعود يا من رفق وتجره للعاصين ممدود يا من هو ملجأ كل مقصي مطرود يا من دان له جميع خلقه السجون يا من احد مسجون يا من لا يحيط في حكمه ويحلم عن الظالم العنود ارحم عبيده خاطئا لم يوظف العود انك فعال ما يا بار يا وجود صل على محمد خير مبعوث اندعى إلى خير معهود وعلى آله الطيبين الطائرين أهل الكرم والجود وفعل ما من تهلو Allahumma rabbi al-'alamin, wa